او او او اثنين صرنا طرق ما بينت يا الغالي ابينك يا الغالي وينك يا من بعد ما ترد عنك النشالالي عنك نشد العالي صادك تركت ما بينت يا الغالي ابيلت يا الغالي لك يا من بعد ما ترد علك بالشجل العالي علك بالشجل العالي وعيوني هي والله تطلع كل شكل دمعه شوفته وعيوني هي والله تتقى كل شكل دمعه الله مناطرك لك نق بينك labuna tark lak lak bin شاهد عيون بغيبتك من السهر الذبلانه من السهر الذبلانه والروح يمه عشك والشاف الذكوالهاني شافتك والهاني, والهاني شاهد عيون بغيبتك من السهر الذبلانه من السهر الذبلانه والروح يمه هالعشق والشاف الذكوالهاني شافتك والهاني, والهاني كل لحظه انطر جيتك بويش تروح وطلعتي الاحضان تر جيدك وافرشت روح وطلعتي وعيون قلب شوفك تترب وتظل لي تظل لي واناك يا ما بعد ما ترد علش للشدالي بنشد لي اسمي صار ناظرك ما بينتي الغالي ابيك يا بعد ما ترد لكني شجال لي لكني شجال لي صعدنا قلت ما غيرت يا الغالي ما غيرت taj kai shadal damu shufu tu il jia ba lmnatrak lak lak bin تاقلك يا عيوني تاقلك يا عيوني يا يمتصر يا يا المحب وسكت تسألوني سكت تسألوني اي محقوب وكف للبعد مشتاقلك يا عيوني تاقلك عيوني يا يمتصر يا المحب وسكت تسألوني سكت تسألوني يا اغلى كل ناس وهالي يا حبي يا منتصر الناس يا لو ما طول العمر ابقى انتظر لتالي ابقى انتظر للسالي وينك يا من ما ترج نظرتك ما بينت يا الغالي ابيك يا الغالي وينك يا من بعد ما المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل شركة الخليج الإسلامية باداره <تصفيق> بشار السعدي الله جن شكلي الله هي والله جن شكلي دمع هي والله جن شكلي دمع تشوف وجهي للجي اضل ناطرك لجلك بنيت امالي لجلك بنيت امالي للجي اضل ناطرك لجلك بنيت امالي يا ليت كانوا احسب وعد بيامي احسب اسمك صح القلب يسامي صح القلب يسامي احسب وعد بيامي احسب وعد اسمك صح القلب يسامي صح القلب الدمي العمر قضى تنتظر وكافي مليت الصبر عمر قضى تنتظر وكافي مليت الصبر جاي منتشوفك وان سعدي الما بالي <تصفيق> انا بعد ما ترد عنك نشدنا لي نشدنا عليه سن صار الناطرك ما بينت يا الغالي ما بينت يا الغالي انا بعد ترد عنك نشدنا لي نشدنا عليه سن ما بينت يا <تصفيق> <تصفيق> الدمع بالعلي كان و من انتصر برسيدي اقبل علينا بنورك اقبل علينا بنورك الارض تسطع عدل يا ابن برسيدي اقبل علينا بنوره اقبل علينا بنوره الارض يا ابن الحسن بظوره للجي <تصفيق> يا مشبوع النظر وينك يا مهدي المنصور للجي <تصفيق> يا مشبوع النظر وينك يا مهدي المنصور يا ابن الحسن ذكرك يضل طول العمر, طول العمر يبرالي وينك يا مبعد ما ترد عنك نشد الادي نشد <تصفيق> الادي اثنين صار من اطرك ما بينت يا الغالي ما بينت يا الغالي والتوزيع والهندسه الصوتيه ابو مؤمل الخادم وعلى الخادم اداء رياض الحسيني ابو مؤمل الخادم الكلمات إلى الشعر الحسيني المبدع هاني الكعبي وادتك طشت الدمع شفتي وعيونه هي الله تتقطش الدمع شفتي للجي يظل مناطرك لجلك مالي لجلك بنيت مالي للجي يظل مناطرك لجلك بنيت مالي لجلك